بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمثت وإذا السماء فرجت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 وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنْ طُلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ إِنْ طُلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَّا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ انها ترمي بشرر كالقص كانه جماله صفر ويل يوم يذل المكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يوم يذل هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إِا كَذَلِكَ نَجَذِ الْمُحسِنين وَلُه يَوْمَئِذِ للِلْمُكَذذبين قُلُ وَتَمَتعُ قَليِيلًا إِكُمْ مجرمون وَلُه يَوْمَئِذِ للِلْمُكَذذّبين وَإِذاَا قِيلَ لَهُركَعُ لَا يَْركَعون وَلُه يَوْمَئِذِ للِلْمُكَذذِبين